لا تسألوا, لا عن, تسألوا حالي عن حالي لا تسألوا بتقوه عن حالي سنابلنا لقد وثبت على اطفالي آه نوعد الله من بحر الظما جرف القلوب بدمعيل حمالي نادى بنا صوت فكان نداؤه واجعل يحز مسامع الأجيال أبدعهما لطفولتي وبراتي وأنا تذوب من الضمى أوصالي وبسهم حرملة يلاعب منحري ودم الوديع يفور كالشلالي الروح تروحي عن حالي يا دنيا تبدا اماني <تسألو> وثبت على الأطفال أبتع مخب ألمي إليك مناصران ومن الوريد تحية الإجلال لكن لي قبل المنية مطلب ووصية يا صاحب الأفضل سيكول للامهات تذكري ان الرضيع مقمط الاعوال واحكي المصيبه للصغار حكايات الطفل فيها اكبر الابطال تستلمي توه عن عن حالي إسلامها في, في, في الطفقات وثبت على الأطفالي أوهل بهم رجل أراه بناظري وأنا الرضيع أجر للآجال أسفي على قوم بقتلي أصبحوا وحطب الجحيم بساعة الأهوال وبمصرعي سيتم قرآن الأساء الموت كهفي والشجاء انفالي فأظل للترتي لأفجع آيتي ويظل جرحي مضرب الأمثال تدوّي توهي عن حالي معناها ليل بيدى تمنى بلا آمال آمالي تدوّي عن حالي في قاضي علانا أسلوا النبي وحيدراً وتجرؤوا عمداً على الزهراء أم الآلي وكأنهم عادوا لقتل جنينها ولعصرها وإعادة الأفعال يا والدي قل في القيام لجدتي إني فديت لها جنيناً غالي سلها بيوم السقط عن أحوالي أهي الأشد تتظل أم أحوالي لا تسألوا عن حالي لا العلاقة من بزنامها في الضحف قد وثمت